من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمن البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها من من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمن البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها من والضحية قلبي اللي ما عطى إلا الحنان للأسف قلبي وفال صاحبي باه وخان قلبي ألي ما عطى إلا الحنان للأسف قلبي وفال صاحبي باه وخان صاحبه باه وخان يا معنى الظهول من طيات الخيانة تكتب الاحتقال صدقها الدنيا دنيا حيرت فيها العقول ساعة تصفى وساعة تسقي كاسات المعار لي صديق كنت عدى فوق هجوات العذول لا جفاه الوقت يلقى روح إلى مسكن ودر حافظ قدر وصاين للمودة والوصول حالف ما أخونا عهدي للصداقة مهما صار كل الأسلاف صدوا جفاني حتى لا يقوم لا سبب فجأة تخلى Uttahan, Aksakara, Ruh. يا fiska, من fiska, يا fiska, من fiska. جسدت fiska, jag قلت باصبر في غيابه بس جعله ما يطول وانتظرت ليلة مليت الصبر والانتظار ما عطاه الفرصة يفهم ما ترك أي حلول ما يعومك في ولا له يتم بالاعتذار منها كل فترة قلبي عايش بسمت ذهول وتسأل ليه خان وليه غاب وليه هجر ومنها كل فترة قلبي عايش بسمت ذهول وتسأل ليه خان وليه غاب وليه هجر في رسالة يا رفيق Råmågur. Så elax och chyana. Vänerna, satt sat.